من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض من قتل نفس بغير نفس وفساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميع وما نحيها فكأنما وما فكأنما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 إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فساد من يقتلوا أو يصلوا أن يقتلوا تلو أو يصلب أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف نوي فهم من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا لَقُمْ فِي لَأْخِيرَةِ عَذابٍ عَظيمٍ إِلَّا الَّذينَ تابوا مِن قَبْلِ أَن تقدروا عَلَيهم فَعَلَموُ أَنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَحِيمٌ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 انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوَنَّ لَهُم مَّا فِي الرَّبِّ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لِيَفْتَدُوا بِهِ مِنْ عَذَابِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَاتُ قِبْلًا مِنْهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ لَّيْ